مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بذيلنا بفضل ربي ضايرون دليلنا موراننا فيه الهداية حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هد نستمسكون بذيننا بفضل ربي ظاهر ونبع السعادة في شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها يستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون